إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد عظم حلمك فغفرت فلك الحمد بسطت يدك فعطيت فلك الحمد إلهنا لك الحمد وأنت المرتجاء لك الحمد وأنت المستعان لا إله إلا أنت واحد في عطائك لا إله إلا أنت واحد في إحاطتك لا إله إلا أنت واحد في قدرتك سبحانك تقدر ولا يقدر عليك سبحانك تحيط ولا يحاط بك سبحانك فوق مدح المادحين فوق ثناء المثنين لك الحمد أكثر من كل شيء لك الحمد أطيب من كل شيء إلهنا ما أطيب ذكرك ما أروع تمجيدك ما ألذ تسبيحك ما أحسن توحيدك يا واحد يا ماجد يا أجمل الأسماء يا أقرأ الأسماء يا أكرم الأسماء لو أثنينا عليك حتى نبيد ما وفيناك حقك لو انقطعت الأصوات وبحت الحناجر ما قدرناك حق قدرك لا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 يا مطلعا على الضمائر والنيات نق سرائرنا أصلح قلوبنا اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا اللهم اجعل حظنا من صيامنا القبور مَجْعَلْ حَظَّنَا مِنْ قِيَامِ الرِّضَا وَمِن دُعَائِنَا الْإِجَابَه بَلَغْنَا بِالصِّيَامِ دَرَجَةَ الْمُتَّقِينَ بَلَغْنَا بِالْقِيَامِ دَرَجَةَ الْعَابِدِينَ بَلَغْنَا بِالْقُرْآنِ دَرَجَةَ الذَّاكِرِينَ اللهم اجعلنا ممن صام إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن ضام إيماناً واحتساباً اللهم اجعلنا من أهل ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن رفعت أسماءهم إليك عتقا وعفوا سترا ومخرجا فلا أن وقبولا رضوانا وtesy را يا أرحم الراحمين اجعلنا يا ربنا في هذه الليلة مممن قلت لهم يا عبادي أطلبوني اسألوني وعزتي وجلالي لا أرد لكم سؤالا يا وهاب اعتق الرقاب يا وهاب اعتق الرقاب يا من إليك المرجع والمآب اعتق الرقاب يا قابلاً لمن تاب اعتق الرقاب يا رحيما بكل أواب اعتق الرقاب يا من أمرتنا بالإحسان أحسن إلينا يا من أمرتنا باللطف الطف بنا يا أمرتنا بالعفو أعف عنا يا من أمرتنا بالرحمة ارحمنا ارحمنا ارحم ضعفنا ارحم ضعفنا واجبر كسرنا ولا تخيب اللهم فيك رجاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عفو عنا يا غفور يا رحيم اللهم يا رحمن يا رحمن غفرت لقاتل مئة نفس غفرت لمن كفر بك وقلت إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فكيف هي رحمتك بمن يشهد أنه يحبك ويسجد ويركع لك اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة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 ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم جميع موت المسلمين اللهم اغسلهم بالباس والثلج والبرد ونقبهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زد دولتنا أمنا وأمانا أم من داخلها وأم من خارجها اللهم من نوى ببلادنا شرًا أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم ارحم من جمع في هذه البلاد كلمتنا ووحد صفنا اللهم بارك لنا في ولي أمرنا سلمان بن عبد العزيز واجعلنا من أكثر الناس حبا النقات يا رب العالمين اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل مكان واردهم إلى أهلهم سالمين غالمين يا رب العالمين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منك ربنا آتنا في الدنيا حسانة وفي الآخرة حسانة وقنا عذاب النار اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم